لدي قطعة أرض للبناء وتحصلت على دعم مجاني من طرف الدولة للبناء لكن بشرط أن أقترض مبلغا ماليا من بنك ربوي للحصول على هذا الدعم المجاني يعني أنه لن يتأتى هذا الدعم إلا بوثيقة تثبت اقتراضي من البنك الربوي فهل يجوز لأن أقترض من هذا البنك الربوي للحصول على الوثيقة من غير أن أستعمل الأموال الربوية؟ إذا كان البنك يمنحك وثيقة سورية أي شكلية للتواصل بها إلى دعم الدولة، فارجو أن يصح ذلك إما إذا أما إذا تعذر أخذ هذه الوثيقة إلا بالاقتراض الفعلي، بحيث أنه لا يستطيع رد المبلغ إلا بزيادة ربوية، فإن النصوص الناهية عن الربا صريحة. للتحريم بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين عمن اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إنكم منين ولقوله تعالى يا ولقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي فخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا ولقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه والعلم عند الله